وَلَمَّا بَرَغَ أَشَدُّهُمْ وَٱسْتَوَىٰٓ ءَاتَيْنَٰهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ خِفَّةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ فوجد فيها رجلين يقتفلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكذه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إن هُوَ أَنذَرُهُمْ مُبَلِّغٌ مُبِينٌ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَاغْفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ অদী রি হো ইসুফ ইদি তো ফুটি পাল মূস ইন্ন ওই উম মুদ يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمر إن تريد إلا أن تكون جبارا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 فكَمِن الن صكين فخَرجَ مِنهَا خَا إسَ يتََقَقالَالَ رَبِّنَ الجنِي مَِ الظالمين